يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومي فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 ولا في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقاء اولئك يئسوا من رحمه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 إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قوم إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يدحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لَارْتَابَ المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون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 عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض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 بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 حيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الخمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الخيوان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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا خَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ انما مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم